إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم الْكَوْنُ بِسْمُهُ وَهُدَى لَهُ الشَّهْمُ